ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لن نقصص عليك وما كان برسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقفر هنالك المبطلون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 فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغلى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبيت فرحوا بما عادهم من العلم فرحوا بما عادهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون فلما رأوا بسنا قالوا آمنا بالله وحده وكرنا بما كن به مشركين فلم يسْعَ سُنَّةُ اللهِ الَّتِي قَلْقَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ